قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادراؤتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحل الله الموت كذلك يحل الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم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 قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاججكم به عِلْد ربكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ